ثلاثة. استمع إلى أسماء الحروف وأعدها ضاد باء زاي دال جيم حاء ث ذ ي ت ع خ ص Va, lam, sin, gin, F ta, kaf, qaf, vau. Nun Mim Ha Ra